إن الصفى والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفى فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده